الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل في هذه الحلقة الثالثة مدرستنا للقواعد الفقهية وقد أتينا على القاعدة الأولى البارحة والحمد لله وهي قاعدة الأمور بمقاصدها وتحدثنا عن قضية النية إلى غير ذلك بقي أن أشير إلى نية طالب العلم وهي أشرف النيات وأعظم النيات والحمد لله لا تغفل أكرمكم الله عن تصحيح النية فعلى طالب العلم أن يصحح النية وأستحذر كلمة الإمام النووي رحمه الله عندما قال في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب قال في شرح حديث النية الذي افتتح به كتابه على عادة الكثير من أهل العلم الذي افتتحوا كتبهم بحديث النية قال وكان مشايخنا يستحبون افتتاح مجالسهم وكتبهم بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وابتغاء وجه الله عز وجل بأعماله البارزة والخفية فحديث النية يدرس أو يفتتح به تفتتح به الكتب والدروس لتنبيه الطالب على قضية الإخلاص وما ادراكم ما الإخلاص؟ فربي ثبتنا على الإخلاص ورب يصلح نياتنا اجمعين معين. نأتي في هذه الحلقة المباركة إلى القاعدة الثانية من قواعد الفقه القواعد الكلية الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة. اليقين لا يزول بالشك تعد نكتب إن شئتم تعد هذه القاعدة تعد هذه القاعدة من أكثر القواعد الكبرى تطبيقا تعد هذه القاعدة من أكثر القواعد الكبرى تطبيقا فهي تمتد إلى غالبية أبواب الفقه فهي تمتد إلى غالبية أبواب الفقه كما تعد هذه القاعدة كما تعد هذه القاعدة مظهرا من مظاهر التيسير ورفع الحرج والرحمة في الإسلام التيسير ورفع الحرج والرحمة في الإسلام حيث تقرر حيث تقرر قرر يقرر حيث تقرر براءة الذمة هذا المصدح لا يشتغل هذا حيث تقرر براءة الذمة من التكاليف الزائدة براءة الذمة من التكاليف الزائدة وتساعد على طرح الوساوس على طرح الوساوس والشكوك والرياب جمع ريب والرياب التي قد تشوش التي قد تشوش على بعض المكلفين التي قد تشوش على بعض المكلفين وتتعبهم وتتعبهم وما أكثر الوسواس بين الناس في هذه الأيام أصحاب الوسواس أصحاب القهري أعدادهم أكثر فلنعظم الناس عندهم وسواس في الطهارة في الصلاة في النيات في العلاقات في الأمانات مشكلة كبيرة هذه القاعدة تزيل عن المسلم وعن المكلف الوساوس والريب والشكوك وتجعله في راحة نفسية وكما قلنا نحن الوسواس هذا القهري وهو شيطاني بالأساس يزال بشيء اثنين الشيء الأول هو الاستعانة بالله رب العالمين فالإنسان يكثر, يكثر الاستعاذة والحمد لله ويكثر من دعاء الله عز وجل حتى يرفع عنه هذه الوساوس ونستحضر هنا الحديث الصحيح وما يزال يتقرب إلي عبدي نوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولن دعاني ولا ولأن استعاذني وفي رواية استعاذ بي لأعيدنه الله سبحانه وتعالى يعيذك ويحفظك ويحصنك من هذه الوساوس إذا كنت تستحق إذا كنت أهلاً لذلك ولا كلام إذا كنت مواظماً على الفرائض ومجتهداً في النوافل فلا سبحانه وتعالى يستجيب دعائك وكذلك يعيذك من وساوس النفس والشيطان ما معنى هذه القاعدة؟ فلنشرح الفاظ هذه القاعدة المباركة الكلية معنى قاعدة اليقين لا يزول بالشك معناها نشرح الفاظها. معنى هذه القاعده الكلمه الاولى اليقين ما معنى اليقين وما ادراك ما اليقين ربي يرزقنا اليقين وهذا من اشرف هو اشرف شيء والحمد لله تذكرون حديث النبي عليه الصلاه والسلام في سنن الترمذي بسنة صحيح حديث ابن عمر قال وهذه سنه مهجوره قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من بين أصحابه حتى يدعو لهم بهذا الدعاء اسمع اسمع كان يقول على الصلاة والسلام اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا هذا هو الشهد الذي يهمنا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الشيء الوحيد الذي يهون عنك الابتلاءات والمصائب المضايقات والهموم هو يقينك في الآخر بعد يقينك في رب العالمين أنت على يقين أنه بصبرك هذا ستدخل جنة عرضها السماوات والأرض فكل شيء يهون في سبيل مرضاه الله عز وجل في سبيل هذه الجنة شفت فالإيمان واليقين يهون على العبد شدة التكاليف وشدة الابتلاءات والمصاب التي يجدها في سعيه وسيره الى الله عز وجل. اليقين من مشتق نشرح هذه الكلمة كالعادة لغة والصلاحة. مشتق من يقن الأمر يقن. ويقول كذلك أيقن. من يقن الأمر, الأمر يقنا. أي استقر أي استقر وثبت يقن الأمر عفوا أي يقن الأمر يعني اتعود على الأمر مش الأمر مفعول به يقن الأمر يقن أي استقر وثبت ووضح أي استقر الأمر أي استقر وثبت ووضح فيقال يقن الماء في الحوض يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه وتمكن إذا استقر فيه وتمكن لو نحاول نربطه الكلام ماذايا بالإيمان والإيمان شنو اليقين شنو هو؟, هو الإيمان الجازم هو الإيمان الذي استقر في سويداء القلب أه؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يعني مستقر في سويداء القلب في أعماء القلب كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤكلها كل حين بإذن ربها يقال نزل السيل حتى, استقر حتى أيقن الماء في الحفرة ما معنى أيقن يعني استقر فاليقين هو استقرار الإيمان في القلب تمكن وثبت واستقر في أعماق القلب فهذا هو اليقين اليقين الذي ليس بعده شك والحمد الله فهذا من أعلى المراتب مراتب الصالحين والسيلكين نسأل الله أن يجعل من أهل اليقين إذا هذا المعنى اليغوي أي استقر وثبت ووضح به. ويستعمل متعديا بالباء ويستعمل متعديا بالباء ك يقنت به ك يقنت يقن يقن ويقال يقن به كيقنت به ويقال ايقمت ويقال أيقنت واستيقنت واستيقنت وتيقنت وتيقنت الكلها بمعنى واحد كلها بمعنى واحد تختلف في التراكيب والاستعمال كلها معنى واحد واليقين رحمكم الله واليقين العلم الحاصل عن نظر واستدلال اليقين هو العلم الحاصل عن نظر واستدلال يعني بعد تدبر التفكر والنظر وإيجاد الأدلة والحجج ولهذا لا يسمى علم الله يقينا ولهذا لا يسمى <تصفيق> علم الله يقينا لماذا لان ربنا سبحانه وتعالى موش كيفنا نحن ليس مثل البشر يحتاج الى ادله ونظر وتفكير لا لا علم الله سبحانه وتعالى ازلي يعني ما هوش كيف ما يقولوا جماعتك الشيعة الشنيعه عندهم نظريه البدائه نظريه فاسده في العقيده يقول لك رب العالمين بدا له هو ان يفعل كذا يعني جاته فكره هكذا هذا هو صحيح رب العالمين سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يعني موش كما البشر الأصل أنه كان جاهل بالأمر ثم جاته معلومة عن طريق يعني التدبر والتفكر أو عن طريق يعني أشياء خارجية الله سبحانه وتعالى هو عالم وعليم وعلم الغيوب يعلم ما كان وما هو كائنا وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فعلمه مطلق واضح ما هو مؤقت وما هو محدود وما هو يعني عنده حيز لا علم الله سبحانه وتعالى لا حدود له فهو عالم وعلم الغيوب وعليم فلا يقال يا ربي سبحانه وتعالى علم الله يقينا لا لانه مثلا مش استدلال ونظر اعطينا الاستلاح اليهم نتوءه في الاصطلاح يعني في الاصطلاح الفقهي او الشرعي واليقين في الاصطلاح يعني هو الاعتقاد الجازم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يداخله شك الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يداخله أو يساوره شك ومثاله عن حاجة أطلق عليها رب سبحانه وتعالى كلمة اليقين في القرآن وهي الموت ومثاله الموت هذا أمر يقيني عند الناس كل مؤمنهم وكافرهم الكل يقن بالموت ومثاله الموت هو حق ويقين مثاله الموت وهو حق ويقين لانه مطابق للواقع مطابق للواقع الثابت قال تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد اربك حتى ياتيك اليقين سوره الحجر نصيغ طوال معنى حاجتنا به في المصطلح الفقهي قال الدكتور الندوي دكتور الندوي عنده كتاب جميل مجلد اسمه القواعد الفقهيه نشاتها وتاريخها وضوابطها ومعناها الى غير ذلك مجلد جميل لا بأس أنكم تشتريه وتنتفعوا به الدكتور الندوي عنده كتاب اسمه القواعد الفقهية يقول فالذي يتبادر إلى الذهن في المعنى الاصطلاحي هذا فالذي يتبادر إلى الذهن أن معنى اليقين هنا فالذي يتبادر إلى الذهن أن معنى اليقين هنا هو الاستصحاب لما تيقن في الماضي هو الاستصحاب لما تيقن هذا فعل مبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله كما يقال لما تيقن في الماضي وهو الأصل وهو الأصل واطلق عليه اليقين مجازا واطلق عليه اليقين مجازا الانسان ما ماتش هو ولكن يعرف أنه الموت يقين لماذا لانه استصحب هذا المعنى منذ القديم ايران الناس تموت ناس كل امام موتيول واقع ثابت ومؤكد بالادله والحجج لا مجال للطعن فيه فعنده اعتقاب جازم مطابق للواقع بأن هذا الامر لا ريب فيه ولا شك إذن هذا بعجاله قضيه المعنى في الشك المعنى في اليقين عفوا قلنا ماذا تقول القاعده اليقين لا يزول اشنيه الشك ناتي الى الشك معنى الشك قال الشك هو نقيض اليقين نقيض ضاد لا تشال الشك هو نقيض اليقين واشتهر في معنى التردد اشتهر في معنى التردد بين النقيضين بلا ترجيح اشتهر في معنى التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر يعني إنسان في حيره من أمره بين زوز مساء ما يستطيعش يرجح أي منهما حائر هذا شو نسميه شك مشك غارق في الشك لا يستطيع ان يحسم أمرهم وأن يبت في أرجحان أو صحة هذا أو ذاك فهذا في حال شك كما رب يوصف أهل النفاق بأنهم في شكهم يترددون العياذ بالله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وهو الوقوف معنى الشك يعني زيادة التوضيح وهو الوقوف بين شيئين وهو الوقوف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما لا يميل القلب إلى أحدهما وهذا التردد إذا كان على السوية فهو على الشك هذا التردد إذا كان على ما معنى على السوية يعني خمسين في المئة منه وخمسين في المئة منه ما يستطيعش يرجح واحد من هذين الامرين هذه تسمى شك إذا كان على السوية فهو على الشك وإذا كان على الترجيح فالراجح ظن وإذا كان على الترجيح إذا كان رجح واحدة منهم عطاها نسبة أكثر سبعين في المئة يتسمى ظن غلبه ظن واضح فرق بين الشك والظن الظن أكثر يقين في إحدى الجهتين عنده أكثر ترجيح فيتسمى ظن والمرجوح وهم والمرجوح وهم إذن لدينا ثلاثة معلومات ثلاثة مسائل ذهنية فكرية لدينا الشك هو الوقوف بين المنزلتين والتردد بينهما دون ترجيح أحد منهما إذا كان رجح أحد الأمرين فيصل إلى الظن والمرجوح يتسمى وهم هذه هي ثلاثة مصطلحات يستعملها المناطق وكذلك اهل الشرع في هذه التعريفات والحدود والمراد من الشك هنا ما المقصود في هذه القاعده اليقين لا يزول بالشك هذا يهمنا حاجتنا بالقاعده في التطبيق الاستلاحي العملي والمراد من الشك هنا في هذه القاعده بينما تطين جمله اعتراضيه حسب الدكتور الندوي من الأمانة يقول من بركة التي نسبتها الى صاحبها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يقول المتشبع بما لم يعطى كلابسي يزور نعم فالإنسان يلبس حاجة مش كما بعض الناس غفر الله لنا ولهم ينزل من الشبكة العنكبوتي انترنت كتب لبعض الناس والمشايخ يخذ ويغير فيه ويبدل قليلا ويحط اسمه وينسبها النفس ولا حاول قوت له بالله وقد تورط بعضهم بعض من يدعي المشيخة والعلم في هذا الأمر غار على كتب الله بعض المشيخ وينسبها النفس ولا حاول قوت له بالله هذا لا يعقل سبحان رب العظيم بالعكس الإنسان يقع جاهل ويقع طالب علم وبسيط أشرفه من أنه يستير صارق بالله ومزور وكذاب وغشاش لأنه يكذب جريمة كبرى واليعيذ بالله نعوذ بالله من غضب الله نعوذ والإخلاص دينا لو كان ثم إخلاص وفهم حرص على مرضاه الله عز وجل لو ما اهتمش العلماء يقولوا ما هو الإخلاص يقول الإخلاص أن يستوي بين يديك المدح والذم أو أن يستوي أمامك المدح والذم ما يهمك في اللي مدحك وزكيك وما يهمك في اللي ذمك وأطعم فيك وجرحك ما يهمكش همك الوحيد هو مرضة رب العالمين سبحانه وتعالى فربي رزقنا هذا الإخلاص نعود المراد من الشك هنا في هذه القاعدة حسب الدكتور الندوي هو الشك الطارئ هو الشك الطارئ الهمزه على الالف مقصوره مثل الياء هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين وتوب الامثله بعد ان شاء تتضح هذه القاعدة بعد حصول اليقين فلا يتعين هنا فلا يتعين هنا الا هذا المفهوم باعتبار باعتبار ان اليقين لا يتصور مع وجود الشك اذ هما نقيضان لا يتصور مع وجود الشك إذ هما نقيضان المرجع كتاب القواعد الفقهية للدكتور الندوي كتاب جميل هالقاعدة دي عندها سياغ كثيرة مبثوثة منشورة في كتب أهل العلم باس أن نشير إلى بعضها نأخذ خماسيه من هذه العناوين أو من هذه الصيغ يلا شبه عنوان صاغوا هذه القاعده يعني صاغوها بكلمات ومصطلحات وألفاظ اخرى خلنا ناتي عليها صيغ اخرى لهذه القاعده مطوله لا يجوز لا يجوز ان يزال اليقين بالشك لها لا يجوز ان يزال اليقين بالشك مضى ثانيه الاصل بقاء ما كان على ما كان الاصل وان كان هي من فرعيات هذه هذه القاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان سنرى بان هذه فرع من فروع القاعده مضى ثالثه الشك لا يوجب حكما في الشرع باجماع الشك لا يوجب حكما في الشرع باجماع زيد متى أخرى؟ وجب الا يكون للشك تاثير وجب الا يكون للشك تاثير آخر صيغه كل شيء بطل بيقين كل شيء بطل بيقين فلا يعود إلا بيقين فلا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع لا يعود إلا بيقين من نص أو إجماع لو اسألت من يستطيع أن يؤصل لنا هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك يلا نبدأ بالأصل الأول والأصل الأول والأساس الأول هو كتاب الله عز وجل شكون لنا آية قرآنية تؤصل وتؤسس لهذه القاعدة المباركة اليقين لا يزول بالشك يلا هاتوا ما عندكم نزيد نسهل لكم ايه فيها الا من أكره وقل مطمئن بالايمان اي عندها علاقه قريبه شوي ولكن كنجيبوا لفظ من الالفاظ هذه القاعده تكون اكثر وضوح واكثر دلاله وصراحه تفضل اذا جاءكم فاسق هكا هي الايه ان ان جاءكم فاسق صحيح احسنت ان الظن لا يغني من الحق هذا هو فالكلمه الظن هي عندها علاقه لانه شفنا نحن ما ما هو الظن وما هو الشك وما هو الوهم فالظن عنده علاقه قريبه مسيسه واللفظ صريح شفت تو مثل مثلا مساله هاني جيتك ما تعلقش التراويح بعضهم إخوهم يحبش يصلي عشرين ركع ويقول هذي بدعه وكذا وكذا نحن نقول الأمر هذا أمر واسع ما نشددوش لأنه الحمد لله المسألة واسعة فثم ألفاظ صريحة الدلالة وثم ألفاظ اللي هي غامضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما سئلت السيدة عائشه عن صلاه قيام الليل قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو غيري عن 11 ركعه فيما معناه في الصحيحين نجيب الحديث اللي قابله حديث ابن عمر في الصحيحين يعني نفس المستوى في القوة أش قال؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة واضح؟ إذا هذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن صلاة الليل امر واسع لا تحد بحد صلاة الليل مثنى مثنى ما حددهاش وعند قاعدة في الأصول إذا تعارضت سنة قولية بسنة فعلية ماذا نقدم؟ نقدم القولية لماذا؟ لأنها أصرح وأفصح في الدلالة فالسنة القولية فيها بيان صريح واضح وفصيح في الدلالة والبيان فالسنة القولية أكثر دلالة وأصرح وأفصح في البيان فنقوله الأمر واسع في قيام الليل اللي يحب يصلي عشرة عشرين ثلاثين لا بأس الأمر واسع لكن خير لهدي هدي عليه وسلم ماذا بينا نحاول مش نمسكه بالسنة ما بذلك سبينا فنجيب للدليل ماذا الدليل يكون أكثر وضوح ودلاله في هذا الأمر نكتب قوله تعالى إذن دليل الكتاب إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا صورة النجم وموجوده كذلك في أي صور أخرى إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني ربي سبحانه وتعالى أبطل هنا الظن يعني الشك واضح هذا هو فالظن ما عنده حتى قيمة شرعية هذا دليل الكتاب بل من جاوزوا إليك دليل السنة الآخر فعصبعه في الأخير ماذا عندك أخي تفضل أحسنت نفس الآية نفس المعنى تقريبا نأتي إلى دليل السنة يلا. يقول لك دليلها في الاصلين في الوحيين يعني كتابه السنة السنة قول النبي عليه الصلاة في قضية الشك في الصلاة حديث صحيح مسلم معروف أتينا عليه في أحكام العبادات قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا شك أحدكم في صلاته إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا ثلاثا أم أربعا وهذه يتوقع للناس اللي يصليوا وحدهم أذكر علش الإنسان بتاعنا مساكن لخوات في البيوت يغلطوا ديما لانه ما يصليوش في الجماعة فهي الشيطان يدخل على الخط ويشوش عليهم ثلاثه ام أربعا فليطرح الشك قال النبي عليه الصلاة والسلام فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليبني مجزوم بحظف حرف العلة فعل أمر وليبني على ما استيقن فاصل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان كانت ترغيما للشيطان ثم حديث اخر كذلك في الوضوء نقض الوضوء يستدل به العلماء في هذا الباب لا باس ناتي عليه لانه هو يبين لنا التطبيق العملي لهذه القاعده وشكي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفعت اليه قضيه شكوى تساؤل حيره مساله وشكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه يخيل اليه أنه يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة يعني يظنك أنه انتقض, انتقض وضوءه يأتي بعض الناس تلقى لبس عليه لما يقول الله أكبر يبدي يصلي تكثر عليه الغازات ويبدي يسمع في أصوات المدافع وهاتمك الأفكار والوساوس هاو تنقذ وضوية وخرج خرج مني شيء وراء ولبس عليه نذكر مرة ترفع نزلنا في مزدلفة أظن عام تسعين أول حجة مشيتها فنزلنا في مزدلفة ونبيتوا هنا كلهم منحصا ونصليهم المغرب والعشاء جمع تأخي معي واحد أخ محامي أذكر فصلينا المغرب ما مورا بعضهمهم صلينا المغرب وبعد يمشي صلي عشياء قال يمشي ينتوظه ايجيل هنا قلتل وين تتوظه هولا بس عليك شنو لي صار قال ينحس كينو خرج مني شيء قلت له بربي باش نكلمك بالمنطق أنا خلينا من المسائل الشرعي قط رب العالمين سبحانه وتعالى خلقنا في احسن تقويم ولا حياء في العلم ولا حرج في الدين قط الانسان إن عندما بشي خرج شيء يعليه أن يضغط على بطنه حتى يستخرج منه هذه الماده سواء كان هواء ولا جسم ولا غير قط كيفاش تخرج وحده هيك سبحان رب العظيم رب خلقك في احسن تقويم جسمك يعني مبني بناء جميل وفي غايه الحكمه والتنظيم فيستحيل مش واحد ابن يمشي في الطريق هكذا تبرز من واشياء رغم انفه كان يوصل درجه من المرض ومن الكبر حتى ما عادش يتحكم في نفسه وفي جواره لكن انت لباس عليك مجلت مجار الشباب والصحه قال لي والله بالحق ما جدش البالي هذه يقول في قرر روحك الشنطه مجرد انه اسمع حركه في بطن على طول يمشي لا لا لا نحن على يقين ان على وضوء من عن جدد الوضوء إلا إذا استيقنا الحدث مدام عنه يقيم في الطهارة ما قال عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال لا ينصرف يعني ما يقطعش حتى يسمع صوتا وكلمة صوت في اللغه العربية يعني قنبله حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً والصوت ما ثماش ما سمعنا شيء وما شمينا شيء والحديث في الصحيحين والمشكلة هذه قد استشارها طريق بها البلوى وانتشرت كذا واحد القيصر اللي بجامك وبعد يقطع صليت وينزل الميضه يتوظى ويجي يعاود يلعب به الشيطان ولا حول قوة لا بالله فبالعلم إن شاء الله النافع وبحسن التوكل عليها عز وجل كثرة الاستعاذة والدعاء إن شاء الله ينجو الإنسان باذن الله من هذه الوساوس الشيطانية الخبيثة نأتي إلى الإجماع بعد الكتاب والسنة الإجماع وقد أجمع أهل العلم على أصل العمل بهذه القاعدة على أصل العمل بهذه القاعدة وممن نقل الإجماع وممن يعني من أهل العلم الذين نقلوا لنا هذا الإجماع وممن نقل الإجماع الإمام القرافي هذا من كبار علماء الملكية وعنده كتاب الفروق اللي هو من أشهر كتب القواعد في هذا الفن مطبوع في أربع مجلدات الإمام القرافي في فروقه في المجلد الأول في فروقه حيث قال يشير إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهذه القاعدة كلام القرافي بين ظفرين وقوسين قوسين إن شئتم فهذه القاعدة مجمع عليها مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه كالمعدوم الذي يجزم بعدمه يجزم بعدمه اذا هذه ادله او تاصيل هذه القاعده اليقين لا يزول بالشك من كتاب الله عز وجل الايه القرانيه وان الظن لا يغني من الحق شيئا كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في الطهاره الانسان يشك في صلاته فعليه ان لا يقطع الصلاه بل يبني على اليقين ويطرح دائما الشك كذلك لا ينفتل إذا شك في طهارته بل يواصل صلاته ولكن سنرى بعض الخلاف نحن كنطبق دي القاو كنحطها في القوالب المذهبيه ثم بعض الخلاف المالكيه عنا مثلا نحن يعتبر الشك من نواقض الوضوء والشك في الحدث كفر من كفر سيأتينا كلام بن عاشر خالفوا فيها المذهب الكل شفت ومع ولكن ثم من الملكية المنصفين من رد هذا القول المشهور ورجح القاعدة المجمع عليها من قبل المذاهب كلها نأتي إلى شبه عنوان تطبيقات القاعدة هذه تطبيقات تعطينا صورة عملية إجرائية لهذه القاعدة حتى نفهمها من تطبيقات هذه القاعدة أولا نبدأ بالطهارة وبمسألة التي أثرناها الآن من تيقن أولا أو النوع من تطبيقات من تيقن الطهارة وشك في الحدث من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهاره ولا على غير طهاره الراجح انه على طهاره فهو متطهر فهو متطهر على الراجح خنزدوه على الراجح باش نراعيوا الخلاف في المذهب ومن تيقن الحدث وشك في الطهاره ومن تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو محدث بالاجماع هذه ما فيهاش خلاف فهو محدث بالاجماع وهذا ما اشار اليه النووي رحمه الله في شرح حديث المذكور فهو محدث بالاجماع وهذا خلاف ما عليه وهذا خلاف ما عليه مشهور مذهبنا المالكي ما عليه مشهور مذهبنا المالكي حيث جعل الشك من نواقض الوضوء حيث جعل الشك من نواقض الوضوء بعد الأحداث والأسباب ما زلت تتذكر نواقض الوضوء؟ قديش هي؟ نواقض الوضوء ستة عشر. تنقسم إلى أحداث وأسباب وشك ورد. أذوم الزوبس اللي مستثنى. الأحداث جمع حدث وهو الناقض بنفسه. والأسباب جمع سبب وهو الناقض لغيره يكون السبب من في النقض وجعل الملكية الكفر والشك هذا خارجي الردة والشك والعيذ بالله من نواقض الوضوء كذلك قال ابن عاشر والشك في الحدث كفر من كفر قال ابن عاشر والشك في الحدث هو للضرورة الشعرية ينطقها الحدث بإسكان الدال والشك في الحدث كفر من كفر قال ابن الحاجب هذا من كبار علماء المالكيه أشهر الكتب بمتاعه هو المختصر الفرعي الملقب والموسوم بجامع الامهات جمع فيه أمهات المذهب قال ابن الحاجب من تيقن الطهارة, من تيقن الطهارة وشك في الحدث فليعد وضوءه كما في المدونة فليعد وضوءه كما في المدونة وجعلوا انتهى كلام الحاجب وجعلوا يعني الملكية وجعلوا هذا من باب الاحتياط وجعلوا هذا من باب الاحتياط لكن ثم من خالف من علماء المذهب المنصفين وقد خالف هذا القول بعض أئمة المالكية خالف هذا القول بعض أئمة المالكية منهم العلامة محمد الحجوي الفاسي أتعرفونه تحدثنا عنه في السنة الماضية قلنا من كبار العلماء المجددين من فقهاء الملكية المعاصرين عنده كتاب جميل وجليل لابد أن يشتريه كل طالب علم عنوانه الفكر السامي بتاريخ الفقه الإسلامي الفكر السامي مطبوع في مجلدين وكذلك في مجلد هو في تاريخ التشريع أوسع كتاب في تاريخ التشريع ومن أوائل الكتب التي كتبت في القرن الماضي الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي وهو المرجع الذي أتيتكم منه بهذه القولة بهذا الترجيح قال محمد الحجو الفاسي الفكر السامي تعليقا على قاعدة اليقين لا يرفع بالشك تعليقا على قاعدة اليقين لا يرفع بالشك قال قال الملكية إن من تيقن الطهارة إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجب عليه الوضوء يجب عليه الوضوء وعد عد يعد وعد الشك من النواقض وعد الشك من النواقض وخالفهم غيرهم وخالفهم غيرهم تمسكا بالاصل المذكور اللي هي القاعده اللي ذكرناها تمسكا بالاصل المذكور وهو أقوى وهو أقوى هذا هو بيت القصيد هذا هو الإنصاف في كلام بعض الملكية نأتي إلى قضية المستثنيات قبل المستثنيات مثال آخر من تطبيقات القاعدة ذكرناها تطبيق ولا مثل مثل آخر في التطبيقات قال القاضي عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب من كبار علماء الملكية عنده كتاب التلقين وعنده المعونة وعنده كتاب الإشراف على مسائل الخلاف يعني فقه مقارن يذكر المذهب المالكي واقوال العلماء الاخرين ويناقشهم من كبار علماء المالكيه كان يعيش في مصر معروف هذا القاضي عبد الوهاب يقول اذا شك المصلي اذا شك المصلي ولا يدري كم صلى بناء على يقينه وشنيه يعني يقين ابني على النقص شكية زعما صليت ثلاث ركعات ولا اربعه انا متيقن في الثلاث لكن شاكك في الأربعة فنبني على اليقين واضح هذا هو نبني على النقص نعم قال بنا على يقينه وسجد بعد السلام وسجد بعد السلام يعني زاد الزياده سجود بعدي ولا يرجع الى غالب ظنه ولا التخمين ولا يرجع الى غالب الظن او ظنه ولا التخمين كما قلنا اللي هو شك والوهم نعم لا هذا قام موضوع آخر قضية سجود السهو طرقنا له في الفقه القاعدة في المذهب المالكي أنه إذا كان زاد سجود بعدي وإذا كان نقص سجود قبل واضح المذهب المالكي هو ممكن أوسط المذاهب في هذا الأمر ثم مذهب طرع أنه سجوده كله بعدي وثم مذهب طرع سجوده كله قبلي فتوسط المالكيه والحنابلة فجعلوا ما زاده المكلف في صلاته يترتب عليه سجود بعدي وما نقص في ذلك يترتب عليه سجود قبلي وهذا الأولى جمعا بين النصوص مرة تلقى حديث واحد لكن حديث يعارضه فكي تجمع بينهما تتضح لك القاعدة وتلقى المخرج ان شاء الله زيد وقال القاضي عبد وهاب دليل آخر تطبيقي وقال القاضي عبد وهاب إذا شك هل طلق أم لم يطلق فلا شيء عليه إذا شك هل طلق أم لم يطلق فلا شيء عليه لماذا حسب رايكم لأنه اليقين أنه متزوج الراجل عنده عقد شرعي ووثق وكتب اصداق على يقين انه متزوج لكن الشيكك في الطلاق فهل يخرب بيته بسبب هذا الشك؟ بالطبع اليقين لا يزول بالشكان على يقين إنه هذه زوجتي وعقد عليها عقد شرعي والحمد لله وانا في مدارك العقلية وعندي اصداق بين يدي وثيقة يعني واضحة بسجدة في القصر العدالة فكيف اشك في هذه الزوجة ونقول لا مش زوجتي ولا مطلقها فنطرح الشك ونبني على اليقين واضح ومسألة مهمه لان فيها حفظ للابضاع وللاعراض وللاسره نقطه اخرى من اكل اخر الليل في رمضان ذي خاصا من اكل اخر الليل وشك في طلوع الفجر وشك في طلوع الفجر ايش رأيكم هل يصح صوم ام يبطل يصح لانه هو على يقين في ان الدنيا ليل هو على يقين في انه الليل لا زال موجودا لكن شكك في طلوع الفجر فيبني على اليقين ويطرح الشك الفجر مشكوك فيه اما الليل فهو يقين وجوده يقين يعني قال من اكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه صح صومه لان الاصل بقاء الليل لان الاصل بقاء الليل زيد اذا غم هلال رمضان اذا غم هلال رمضان او فان غم عليكم فياتم العده ثلاثين يجب اتمام عده شعبان يجب اتمام عده شعبان ثلاثين يوما لان الاصل بقاء شعبان فلا ينقل عنه الا بثبوت دخول رمضان فلا ينقل عنه إلا بثبوت دخول رمضان ذلك من ثبت ملكه بشيء كذلك من ثبت ملكه بشيء فلا تزول ملكيته من ثبت ملكه بشيء يعني سان جاب لك شهاده ملكيه للدار مسجله في دفتر خانه وامورها قانونيه واضحه ومشهود حيين كيف يزول الملك نتاعك يغور عليه واحد مجمع طرابلسيه ولكن المجرمين يفك الارض ويفك دار لا يجوز هذا عنده وثائق تثبت ملكيته قال لا تزول ملكيته إلا بثبوت ما يزيلها فلا تزول ملكيته الا بثبوت ما يزيلها ثم بعض المستثنيات كما تعرفوا كل قاعدة عندها استثناء وكما قلنا الاستثناء هذه لا تقدح في القاعدة لأن القاعدة هي كلية أغلبية ثم بعض الاستثنيات هي مدخلش تحتها ولا كلام نذكر استثناء واحد نحن باش ما نتوسعوش وما نشوشوش على فهم هذه القاعدة من مستثنيات هذه القاعدة حيث خرج عن حكمها بعض الفروع، حيث خرج عن حكمها بعض الفروع منها، وهذه عند عنا في المذهب المالكي في الطهارة منها نقطتان، نعم نمط، إذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه. إذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعها يعني موضع النجاسة وشك في موضعها غسله كله غسله كله لأنه ليس بعضه اولى من بعض لانه ليس بعضه اولى من بعض ولا اماره يعني دليل ولا اماره تميز المكان المتنجس عن غيره عن غيره فوجب غسل جميعه فوجب غسل جميعه لأنه لا يصل إلى غسل ما أصابه إلا بذلك لأنه لا يصل إلى غسل ما أصابه إلا بذلك، وهكذا نأتي إلى على هذه التطبيقات والمستثنيات. من عنده إشارة أو استيضاح، فليتفضل. أو فما السؤال أظن مكتوب؟ يكون في الموضوعات. قال السائل إذا أكل قبل أذان المغرب. شاك في دخولي وقت المغرب فما هو الحكم بالنسبه للمالكيه يرون بان هذا مستهتر ومتساهل فعليه ان يقضي هذه اليوم واضح انتهك حرمه رمضان لكن الراجح انه لا شيء عليه اذا كان بالطبع مش متساهل هو تيقن وسمع اذان وطلع اذان مستير مش اذان تونس قبل بثلاث دقائق ولا بدرج ولا اذان قفص كلا وقد وقع ذلك في عهد الصحابة سيدنا عمر فم غمامة في يوم من الأيام نظروا فظنوا أن الشمس قد غربت فأكلوا شقوا فطرهم وإذا بعد ذلك انزحت الغمامة وظهرت الشمس بازغة فهلهم الأمر فطمأنهم سيدنا عمر وبين أن صحيح وانتظروا حتى غربت الشمس بيقين بعد ذلك أفطروا الحديث ثابت في الدرقوتن وغيره من أكل أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله وسقاه او كما قاسها فاخذ بهذا الدليل يعني الكثير من اهل العلم و بين ان إذا اذا كان لم يتعمد ذلك فصيامه صحيح واضح لكن على انسان ان يتساهل بالنسبه للملكيه يجب عليه قضاء هذا اليوم ولكن الحديث الاخر يبين قول فلا قضاء عليه ولا كفاره والحديث صحيح هو الكثير من اهل العلم فلا يقضي ولا يكفر عن هذا الامر لانه لم يتعمد الافطار ولكن اجتهد و لم يوصب في هذا الأمر فلا شيء عليه إن شاء الله تفضلش يكون عنده استيضاح آه فما سؤال وحدة؟ قال هل تنصحنا واش علاقه هذه بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك يا ولدي نحب السؤال في الموضوع فيه على الانتخابات غفر الله لنا وله ترى هذا عنده علاقة بالقواعد اليقين لا يزول بالشك شكون عنده سؤال في هذا الموضوع تفضل تفضل لا. لم اسمع نعم لا ادري لا علم لي كان تلقى دليل هات ما اعاده تفضل المتشبع, المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبيزور ما هو حديث يحكي على النساء كيفاش كل مرة تحكي أنا راجلي مدللني ونعطيني ونعملني فذكر اليد... بين يدي النبي صلى الله عليه هذا الحديث كيف أنه بعض النساء يبدوا يكذبوا كل واحدة تحكي كيفاش زوجها مدله ورا وما كلها قلبها بطرح يزرق لها عينها فنبي صلى الله عليه وسلم يعني قاعد يشترعي بينهم الحكم قال المتشبع بما لم يعطى كلابسي ثوبيزور يعني نسان يدعي شي مش امتعه فيلبس ثوبيني ثوب يزور يعني تعكذب ودجل ودعايه فارغة وفاسده ربي يصلح أحوال المسلمين قال إذا اخطا المؤذن وأذن قبل الأذان ببعض الدقائق وأفطر الناس فما حكم من أفطر نفس الشيء من أفطر أسمع الأذان هو اجتهد اسمع الأذان فطر أو اسمع الأذان كذا لا, لا أسمع عليه يتحمل المؤذن الوزر متع هذا الأمر متساهل لا مفروض أنه يسمع المذيع وشوف الساعة ويتأكد ومش يسمع المذيع فقط خاطر المذيع مرات يغلط عندهم مقابلة رياضية ولا عندهم كذا يقدموا الأذان يتساهلوا فأنت ظل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى يس يستيعع تمد الأذان والروزنامة وكذلك الساعة اليدوي بش يتأكد ويتحرك خاطر مثلا حساسة مشي الناس معاه ولا حاول لقوة إلا بالله تفضلوا تفضل ارفع صوتك عشوائي اي هي المساله فيها تفصيل لو عدنا الى كلام ابن رشد رحمه الله بعض المالكيه يقول لك اذا كان شك قبل بدء الصلاه عليه ان يعيد الوضوء لكن اذا تلبس بالصلاه وانشغل بها ودخل فيها, فيها وهو على يقين فلا يبطل صلاته وهذا قول جميل وقول معتبر إذا كان الشك قبل الصلاة فيه نظر لا بأس يعاود وضوه لكن إذا كانت خلف الصلاة وبشرها فلا يبطل صلاته ولا يقطعها وليواصل وليتم صلاته وليترح الشك هذا قول كثير من الملكية موجود لم أسمعك أعطوها مصدح أي كان في العراق نعم، بارك الله فيك. من انتقل هو في آخر عموري هي وفتحت له الدنيا بعد الجوع وبعد ولكن مات بعد ذلك رحمه الله. <تصفيق> نعم. <تصفيق> نعم يا رب بارك فيك شكرا وجزاك يلا تفضل شكون عنده اشاره او استباح تفضل قال هذه القاعده تدخل في باب الايمان ام لا نعم اشارتك طيبه لا باس نحن عن المساله هذه ما تروح الان وهي قضيه الكفر والايمان نحن نذكر كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول من دخل الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين فالقاعدة هذه مهمة الآن الدعاه والشباب الصحوة الإسلامية عليهم أن يتحلوا بالحكمة والرصانة والرزانة فلا يتورطوا في تكفير الناس وإخراجه من الملة ببعض الشبهات أو أن يستحلوا أحيانا دماء المسلمين ببعض الشبهات فهذه طامة كبر بالله كم من واحد يعني قتل وضرب عنقه شبهة أنه مرتد أنه كافر أنه ليس من أهل الإسلام هذه مثلا لغاية الخطور أبنائي فعليك من تتق الله عز وجل في أرواح المسلمين وكذلك في أموالهم وفي أعراضهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة ومن يتولى البت في قضية كفر هذا أو ذاك هي الهيئة الشرعية العلمية القضائية التي تجتمع بأطرافها المعتبرين وهم الذين يبتون في هذا الأمر أما واحد تلقاه بسيط وما وصلش حتى طالب علم قرأ بعض الكتب وتفرج في بعض الفيديوهات أصبح يحكم ويقضي بين الناس ويقول هذا كفر وهذا مؤمن هذه مسألة والله ورطة من أكبر الورطات ومن أكبر المصايب التي ابتلينها في هذا العصر فعلى يتق الله ما يخرج حتى حد من الملة ولا يحكم بكفره بل يجتنب الأمر هذا اصلا مش من مهامك ارتاح اطمئن رب العالمين سبحانه وتعالى لن يحاسبك يوم القيامة لما لم تكفر فلانا أو علانا لكن لما تتورط في التكفير مشي تخلط على راسك والعياذ بالله كما في الصحيح من قال لاخي هي كفر فقد بقى بها أحدهما إذا كما تنطبقش عليه ترجع على راسك أنت وانت تكفر والعياذ بالله فما الداعي إلى التورط في هذا الأمر تكفير ترتم عنه إراق الدماء إهدار دماء وإهدار أموال وعراضي غير ذلك فشل العاقل هذا نحن رب سبحانه وتعالى أخرجنا للعالمين وظيفتنا باش ندخلوا لس في الإسلام مش باش نخرجوه من من فنتركوا الامر هذا للعلماء وللقضاء الشرعي وربي يكفينا شر هذه الورطات فمن دخل في الإسلام وفي الإيمان بيقين لا يخرج منه إلا بيقين نحن المعمورة الكرة العظيمة كنقسموها. إذا بلد خذوها قاعدة فقهية أي بلد تدخله تلقى فيه الأذان والصلاوات الخمس مقامة في المساجد فحكم على أهله بالإسلام فتصلي وراء أئمتهم وتنكح نساءهم وتأكلوا ذبائحهم هذه القول المعتبرة والقاعدة الفقهية عند جمهور العلماء وعند كافة المذاهب الفقهية فالحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يغزو بلدة يقد يستمع الأذان كان يستمع الأذان ينصرف عنها مسلمين يحكم عليهم بالنزام ما سمعش الاذان يغزوهم ويقاتلهم نحن مفضل أهل بس. صحيح ان الشريعه مش مقامه ومطبقه في الاحكام وفي القوانين هذا امر نصبر عليه بشوي بشويه ورب يفتح حتى تطبق الشريعه بشوي بشويه اما أن الإنسان يكفر الناس بالجمله ويزيد بعد ذلك يحب يطبق الحدود بيده وهو بذراعه هذه ورطه والعيذ بالله ومطب ومن أكبر المصايب فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجنبنا الوقوع في هذه الفتن التي بتولينا بها في هذا العصر، فالإنسان يحكم على الناس بالإسلام ولا يخرجها من الإسلام إلا بيقين وهذه القاعدة إن شاء الله نطبقها في هذا المجال ونلتزم بها بإذن الله تعالى بشرب النجينة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك الله فيك في الإشارة اللي أشرت وذكرتنا بها، الله يجزيك بالخير، شكون عنده إشارة أخرى؟ قال السائل او السائلة اذا شك في سجوده هل سجد واحد او اثنتين ما قلنا يبني على النقص يبني على النقص يقول لا سجدت واحدة ويزيد كان زاد الحمد لله كمل سجود ويعمل بعد ذلك السجود بعدي ارغاما للشيطان هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الاحاديث التي ثبتت في سجود السهم قاعدة من ثبت اسلامه بيقين فلا يزول الا بيقين لم نشر اليها مع اهميتها في هذا الزمان والله اعلم ها الحقناها قبل ان تنتهي الحصه ربي يبارك فيكم اكتبوها ان شاء الله اكتبوها وهي قاعده اشار اليها شيخ اسن بن تيميه في الفتاوى اظن في المجلد العاشر قال من ثبت اسلامه بيقين وهي قاعده ذهبيه تدخل في هذه القاعده دخولا كليا قال من ثبت اسلامه بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين من ثبت إسلامه بيقين ونحن نحكمه بالظاهر تقول لي أنت يعني ما يتوشي يصلي في الجامعة هاو قال لا إله الله محمد رسول الله هو عليش قبل يجيب واحد يسلم أمام أمام, أمام إمام الجمعة ولا في مجمع من الناس يقولوا روح عنها واحدة أخ أخ ألمانية بيشو شير ولا أخ فرنسي بيشو شير إسلامه يجي في مجمع من الناس أمام الجمعة في والفلسواق ويتشهد يقول أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلى غير ذلك إلا بحقها وحق الإسلام شفت فلسان يقول لك أنا راني مسلم لا إله محمد رسول الله نحكم بالظهر والله يتولى الصرار بعد عمل واقض وكذا محكمة شرعية تنعقد وتبت في شأنه وتحكم عليه يا أما كافر يا أما مسلم أما أنا من جرىش فنحكم عليه، لا عندي أهلية ولا عندي العلم، واضح؟ فاجت أنا بوحد في هذا الأمر، ورب يحفظنا أجمعين السيد أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم إن الغفور الرحيم والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. نعتذر مسبقا ممكن غدا أو بعد غد ما نأتيش الحلقات. من أجلهم إن شاء الله ممكن أسبوع الجاي لبأس عندي ظرف خاص عن بعض صيل ترحم وأقارب تعرف أنتم الصيف ومشاكله فنحاول نفق بين هذا وذاك اعتذر إليكم واستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله